فمن خاف من موسي جنفا او اثما بجهر كاسكي بطرصه شوي كسي أو كسي وصياتي بكت ايكي شدو تشتاوجي بطرصه جنفا نحقياكي بكت نحقياويجك نيا متعمد نجدلبل خلتي به ظلمك بكت او اثما ان بطرصه عمدا وجدل نهي بكت مثلا وصياتي بزبو الزنجين بكت ان زيد اي سيكي جا هر كاسه اش كي هوب كته با اصلح بينهم بجا اوراب بينتين وان كسا بان اطرافه ايت اسمله او مساله متعلقه ج ريداي بوانفا فلا اسم عليه انكي تقول مهل سروينين ان الله هنديك خديه غفور جلك قلناها تغفر لي قلنا هكا ايش دنيك خد تعالى دي رحيم يد رحمة الجلع عبد تخو يد